نَوَعَدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغْرَرْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا تَغْرَرْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَرْنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرْرُ إِنَّ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 وترف الكفيهما وآخر لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجناس ما لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ طِقْمِيرِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُو دُعَانِ وَلَوْ سَمِعُوا مَا أَسْتَجَاهُ لَكُمْ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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مسطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإن ما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وللظلمات الظلمات وللظل النور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وما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 أخرجنا به ثمرات مُخْتَلِفًا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي أسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤنئا ويباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 بما كسبوا ما سب ما كسب وما ترك على ظهرها مذابته ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.